ولتكون أمتنا تأدوا إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فلتكون أمتنا فلتكون أمتنا إذن الدعوات إلى الله ليست متعلقة بفارد وليست متعلقة بطائفة وليست متعلقة بمجموعة مؤينة بل كل من تشرف بالانتساب لهذا الدين يجب عليه أن يقوم بهذا الواجب قدر استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه كان هذا الأمر مستمرا في الصدر الأول كان مستمرا في الصدر الأول ولكن بطراكم الأزمان وضعف الأجيال تحوصات الدعوة حتى صارت مؤتدة إلى طائفة من الناس دون غيرهم. الناس بتتقدم إلى الأمام وأمة الإسلام تترك مواقعها فارغة وحصونها دون حراسة ظنا أن هذا الأمر ليس مطلوبا منها تركوا حصون الإسلام وترك حراسة ثغور الإسلام.